قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به لتأتونني به إلا أي يحاط بكم فلما آتاه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل